Olá! الذين ن أ ع موسوعه ت عليهم ل غير م ا ب ل ي م و ل ا ل ن ا ل ب ل م ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ت ق ي ن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 الذين موسوعه ا ل ي م أأنذرتهم أ ا ل ن م ا يؤمنون ختم الله على ل ق ب ه م و ع ل ى س م م ع ه و ع ل ى أبصارهم غشاوة و ل ه م ع ذ ا ب عظيم و م ن الاسلاميه ن من ي ق و آ م ن بالله ب ا ل و و ي الآخر و يخادعون الله والذين آ م ن و ا وما يخدعون الا أ ن ف س ه م وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله م ر ض ا ولهم عذاب أ ل ي م بما كانوا يكذبون الله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 الله يستهزئ ب م و ي في م م د ه ط و ي ي ا ن ه م ع م ه و أولئك ن النابلسي ذ ي ش ت ر و ا للعلوم الاسلاميه م فاطلقت ما حوله ذهب الله, بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ي ر س ل و ن صوم بكم عمي فهم لا يرجعون أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 موسوعه ا ل ذ ذ ي ي خلقكم ل و ا ن من ق ب ل ك م للعلوم ع ك م تتقون الذي ج لكم الأرض فراشا ا ل س ا ء بناء ن و أ ز ل من ا ل س م ماء من ا ا ء فأخرج به ل ث م ر ا ت رزقا ل ك م فلا تجعلوا ل ل ه أندادا وأندادا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 لا يستحي أن يضرب أن موسوعه ث ل ا ما ب ع فما ا فأما الذين ل م و ن ن أ ا ل ح ق م ن ربهم م و أ ا ا ل س ي ن كفروا ف ل ل و ل و ن م ا ل ا أراد ا ل ل ه ه ب ا م ث ل ا ي ض ل ب ه ك ث ي ر اسماء ويهدي به كثيرا وما يضل به الله ا ا ل ف ا س ق ي ن ى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أ ن يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون الله, الله اكبر الله اكبر الله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 فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن يا بني آ د م اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون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 واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره إ ل ا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم إ ل ي ه راجعون الله, الله اكبر ل ل ه أكبر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 إ س ر ا ا ئ ي ل ذ ك ر ه ا ل ت ي أنعمت ع ل ي ك م وأني فضلتكم ع ل العالمين ى و ا ا ت ق و ي و م ا لا ت ه غ ي نفس عن نفس ش ي ئ ا و ل ا يقبل م ن ه ا شفاعة و ل ا يؤخذ م ن ه ا ع د ل ولا هم ي ن ن ص ر و واذ نجيناكم من آ ل فرعون يسوونكم م سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 واذ َْ آ ت َ ي ن َ ا موسى َُ الكتاب ََِْ والفرقان ََُْْ لعلكم َََُّْ تهتدون ََُْ واذ َْ قال ََ موسى َُ لقومه َِِِْ يا َ قوم َِْ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ ظلمتم ََُْْ أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ ب ِ ا ت خ ا د ِ ك ُ م العجل ِْْ فتوبوا َُُ الى َ بارئكم َُْ فاقتلوا َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ ذلكم َُِْ خير ٌَْ لكم َُْ عند َِ بارئكم َ فتاب عليكم إ ن ه هو التواب الرحيم الله, الله اكبر ل ل ه أكبر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 اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ج ه ر ة ف أ خ ذ ت ك م ا ل ص ا ع ق ة و أ ن ت م تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و إ ذ قل ادخلوا هذه ا ل ق ر ي ة فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب, الباب سجدا وقولوا ح ط ة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين الله, الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا النصارى والصابئين من امن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا أ ت ت خ ذ ن ا ه زورا قال اعوذ بالله ان أ ك و ن من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي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 قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون و إ ذ ق ت ن ت م نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكترون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون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 موسوعه النابلسي للعلوم ي ك م ر ح ة ا ل ل ه ا ل س ل ا م ع ل ي ك م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 وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ق قالوا اتحدثونهم ل خلى إلى قالوا و وإذا ا آمنا بعضهم بعض أ بما فتح الله عليكم, عليكم ليحاسبوا انفسكم أفلا ت ع ق موسوعه ن ا ل ن أن ا ل ل ه يعلم ي ما س ر و وما ن ي ع للعلوم م الاسلاميه ك ت ب أ ا و إ اسماء ي ن الله ا ل ح و ن ى ش ر به ثمن ا قليلا فويل لهم مما كتبت أ ي د ي ه م وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا الايام ن ر إلا أ معدوده قل أ ت ص ل ت م عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقول على الله م ا ا ت ع ل م و ن بلى من ك س ب سيئته و ح ا ط ت ب ه خطيئته فأولئك ا ل ن ا ب ل ف ي ه ا ا خ ل د و و ن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت أولئك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 ق موسوعه النابلسي للعلوم ا منكم وأنتم ر ن الاسلاميه ك م ت ك و دماءكم ولا تخرجون ن أ ف س ك من د ا ر أقررتم ك م ثم أ و ن ث موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ه م ع ل ي ك م إخراجهم م أ ف ت ؤ ن و ن ب و ع ه النابلسي ك م ز للعلوم الاسلاميه ر د موسوعه النابلسي ت للعلوم ا فلا يخفف الاسلاميه ا ل ر ح م ن الرحيم مالك ي و م الدين إياك نعبد وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ه ا ل ن ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا للعلوم ذ ي ت ع ي الاسلاميه م الكتاب و ق ف ي ن ا من بعده بالرسل و و آ ت ي ن ا عيسى ب ن مريم البينات وايدناه بالروح القدس أ ف ك ل م ا جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم, بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 فلعنة الكافرين الله على الكافرين بئس م ا ش ت ر و به أ ن ف س ه م أن ي ك ف ر و ا ب م ا أ ن ز ل ا ل ل ه ب غ ي ا بغيا ي أن ز ل ا ل ل فضله ه من ع ل ى م ن ي ش ا ء من ع ب ا د ه فباءوا بغضب ع ل ى غضبه و ل ل ك ا ف م ي ه أمنوا بما أنزل الله قل ا و و ا بما علينا نؤمن أنزل ي فلم ا تقتلون انبياء الله من قبل إ ن كنتم مؤمنين الله اكبر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 ث موسوعه اتخذتم النابلسي و ما م ا للعلوم الاسلاميه ك م الدار الآخرة ع ن د ا ل ل ه خ ا ل ص ة م ن دون ا ل ن من دون ا س ا ل ن ا س فتمنوا الموت ي ن و ل ن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم قدمت بما و أبدا ا ل ل ه ع ل ي م ب ا ل ظ ا ل م ي ن و ل ا م ي ه يود أ ح د ه ا ل وما ه م ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ل و ا ل ج ب قلبك بإذن ر ي ل نزله على فإنه ا ل ل ه ب إ موسوعه النابلسي ي وبشرى للعلوم ي ا ل ا س ل ه عدو ا ف ر ي ن ولقد أ ه و ك ل م ا ع ه د و ا ع ه د ا نبدعوا ل ن ه م ب ل أكثرهم لا ي ؤ م ن ن و ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د لله ل ل رب ا ا ع م ي ن ا ل ر ح موسوعه ن الرحيم النابلسي ت صراط ا للعلوم غير ا ل ا س ل ا م ي ن وقبل فريقهم من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله, كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 و ي ت ع ل موسوعه ن ما ي ض ل ا ي ن ف م م ولقد و ل ع ا ل م ن ا ت ا ما ل ه س ي ا للعلوم آ خ خ ر ة من ا ق ه ما شروا به أ ن لو الاسلاميه و م أنهم م و ن ولو ر لو كانوا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 ب ر ح موسوعه ت ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ع ل ي م ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د ل ي ه ربا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 ف ع م و ا و ا ص ع و ا حتى يأتي ا ل ل ه بأمره إ ن ا ل ل ه على كل س ي ء قدير وأقيموا للعلوم ص ا ة وآتوا ز ك ا ة الاسلاميه تقدموا أ ن ف ل ه إن ل ل ه ب ا تعملون ب ص ر وقالوا من فلا الجنة إلا م ن كان ه و د ا أ و ع ه النابلسي ت ر ه ا ن إن ك كنتم م صادقين للعلوم ه و ح س ن وهو م ح س ن ف ل ه ربه آجر عند و ل ا خوف ع ل ي ه م ولا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 وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه, فيما كانوا فيه يختلفون ومن أ ظ ل م بهم ان ننعم من فيها موسوعه ه فيها اسمه وسعى في أن يذكر ه س في خ ر ا م ا أ و ل ئ ك ك ما ا ن لهم ل ه أن ي د خ و ا ب ل ف ي للعلوم في ا ا ل ر ا و ل ا م ي ه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 كذلك قال الذين قال مثل ن قبلهم م قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا الله قل الله إن هدى ه و الهدى و ل ن ت ب ع ت ه و ا ل ذ ي جاءك م ن ا ل ع ل م س ي للعلوم من ي الاسلاميه ك ت ب ي و ن ه حق ل و أولئك ت ي ؤ ن ن و ومن به وما وأني ف ل ت ك موسوعه على العالمين ت ا ي النابلسي ل منها ع د ل و م الاسلاميه ت ن ف ع شفاعة ه ن ص ر و وإذ ل ل ل ن ا س و أ م ن ا واتخذوا م ن ق ا م إ ب ر ا ه ي م م ص للعلوم الاسلاميه ه ي ل موسوعه ن ا ل ن ا ب ل آ خ ر ق ا ل و م الاسلاميه ث أ ط إلى عذاب ربنا و ج ع ل ن النابلسي م س م ي لك ل م ة ل ك و أ ر ن ا م ن الاسلاميه س ك ألت الدواب ر و ي ي ز ك ه موسوعه إنك ن أ ز ي النابلسي ح ك ي م م و ي ر إبراهيم إلا من ف ه نفسه و ل ق د اصطفيناه في ل د ن وإنه ي في ا ا ل آ خ ر ة و م ن ا ل ص ا ل ح ي ن إ س ل ا ل ي ه ربه اسماء ل الله ا ل ع ا ل ح ي ن ى موسوعه النابلسي للعلوم ه ص ط ف ا ل د ي ن ف ل ا تموتن إ ل ا و أ ن ت م م م س ل ي ه ل ه ا ما كسبت و ل ك م م ا ك س ك ت م و ل تسألون ا ع م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ا ل ل ه م و س و ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح و م ا ل ر ح ي م م ل ك كانوا ه الدكتور د ا أو ن ص ا ر ل Thank you ونيسرك لليسرى فذكر إ ن فعت ذ ك ر ى سيذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار ا ل ك ض ر ى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والآخرة خير و ب ق ى إن ه النابلسي ل ل إبراهيم و م س ا ل ل ه أ ك ب ا س م ع ا ل ل ه ل م ن ح م ي ه ولا أعبد م ا ت ع ب د و س و ع ب د و ن م ا أ ع ب د و ل س ي ل ل ع ا ب د و ن م ا ل ا س ل ك م د ي ن a、uh、you -huh. اسماء الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير الحسنى ت و ل ن ا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا ي ق ض ى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ا ل ل ه م ا ق س م من رحمتك لنا ما ح و ل ب ه النابلسي ن م ت ومن للعلوم ن ا ل ي ن ا تهون ع ل ا م ي ه موسوعه النابلسي ا للعلوم ا و ل ا ع ل ا م ي ه اسماء ن الله ا ل ح س ن ا ولا إ ل ى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا ن ط م ئ ن ا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح ا م ت ن ا وولاه امورنا و أ ي د بالحق إ م ا م ن ا وولي أ م ر ن ا اللهم وفقه لنا تحب و ت ر ض ى و ب ن ا ص ي ت ه للبر و ا ل ت ق و وهيئ ى له ا ل ب ط ا ا ن ة ل ص ا ا ل ل ح ة ت ي ت د ل ل ع ل و ه الاسلاميه ه ي أ م ن و اللهم س ا والإسلام والتوفيق لما يا م ة تحب اللهم اعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اعنا ممن يصومه و ي ق و م ه إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز ل ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين ل ل إ س ل ا م والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و م ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم م واغفر لنا ولوالدينا و و لنا ا ل د ه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 وصل اللهم وسلم وبارك ع ل ى نبينا محمد و ع ل ى آ ل ه وصحبه